عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدع ربّه أنّي مغلّون فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماءٍ مدهمل وفجرنا الأرض عيوناً فالتق الماء وعلى أمرٍ قد قدر وحملناه على ذات الوحو ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر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 كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر